قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللوم المعرقون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم ثَمَنَتْ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأَنَاكُمْ الْعَبْدُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ كهم الوارثون الذين يرثون في الدوس فيها ولقد خلقنا الإنسان من سلال في قرار قَرَرٍ ثم خلقنا أَقْوَالُنَا نُقِطَّعَ عَلَمًا وَتَن فَقَلَّقَنَ الْعَلَقَ ضَمًا وَتَن فَخَلَقَنَا فكسونا العظام لحما ثم أنشهناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم بعد ذلك لمن